الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين ضمنوا من عذاب يوم أليم رب العالمين بعيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام كمشركه مختاني عيسى ابن عليه الصلاه والسلام الله عليه وسلم العالمين بمديارك القران ودعوه عيسى ابن عليه الصلاه والسلام دعوى عيسى عليه السلام وسلام قرطم ويا إن الله هو ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم وتي الله رب منا ويهب وعبادتي لكان وأزهنك أمحب بعمرك راد رابع عبادتي بقديم تناكين رب بشت عيسى عليه السلام وسلام بشت عليه الأحزاب من بينهم يعني أو حزب یا جماعت ناف فلا دا چی ناف ایکودو بنا رکبرت ایکودو دو دشمنی ایکودو کرد و پارچه پارچه بند. اما عیسی علیه و سلام مخته هایی بودند هادو که خلقی فرهند کرد کعباتی و قدیم تنب کند و چشیدی کنده دن بودینه رب العالمینی چشیدی کنده دن بر رب العالمینی کسی نکنشید گرب العالمینی اما دعوه عيسى عليه الصلاة والسلام وهمو في عم بركيا اما بشتوه خالق رابو ارناف اللاتية دينه خوكرة حزب حزب وقارشة بارشبونه فاختلف الأحزاب من بينهم من بينهم يعني وما بين خداه لكرة تجارة الدين وإسلام ودين عبد العالمين سبب نياه كو عالم عالم لك جداكت عالم بارشة بارشة اما دين عبد العالمين التنيري دا مهما بكه انت رب العالمين رب العمني وهناتي مهما بكت ايك أبي في آخف نيبكت أو قلك دير الحقيقة أو قلك دير غاستيات رب العالمين أمو غفير كوتيا من القرآن دا واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وتماشيار بن وكيوانا كان بيش ينقوا كجيبون أو فلبون أو قومة وخطي پیغمبر هاتنا بيش دي پیغمبر اكو اف قوم و رب ليكت حزب حزب بنا حزب حزب جماعه جماعه النافدين دا هني اكيد عندك تنين اناد ناب دينيدا عندكش لياتك زي ذكر هدي كتاب ربعه من هاتنا مو كتاب هاتين هاتين داني دا هم واحد بين وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدوني طبعا مين يقول يا امه واحده هيك امه هيك امتها يعني هم هيك ربهم هو هيك ربهم هو هيك كتابهم هو هيك قبلهم هو هيك ديانهم بس هم هيك رب يرحم يحفظ الله parcels parcels بن فاختلف الأحزاب من بينهم وما بينهود أف parcels parcels آتيك لي نأخذين عمودا بالسبب وحدة يا ويجبونا بصرمانا شو جرى الدين سبب اللي يجدابينه نية إيه والله أف اختلاف أو أف خلاف هم الرحمة وباشيو أف عند حزبيات هاد الناوى الإسلامي والنوى الإسلامي أف عند جماعات هاد الناوى شو راح تدانين همو پارچه پارچه پارچه کړه اسلام و سرما نه و همو خنادیه وایم د دې د بنهای کې نووکه د انصر خو او هر اکی چیسته د هغې د دیني اماکې سره د دین همو نه ګرتیه یان دین وو دی دین نه چې نوکه کې خدای وو دی وکی پیغمبري وو دی صلی الله علیه و سلم وکی صحابه کرام صلی الله علیه و سلم د آیات قران او حدیث دی عامله کوي اشن وکی وناچ اکی به شعرانه بس الس اخلاق دی لغه کانه ايكيش بشره ده شلام امر بالمعروف ونهي عن المنكر ايكيش بشره ده شلام بسوان نافخلكي دا صدقات وخيره وباشيه نشا خالكيدين شما ده كان باقي ندهو باقي ما تشوشيدن زين هو ايك الفانه درس هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكرة هناك أوته أخلاقي روش دين الشاخل كي بدأي هناك الدين جالك تشتبهك ده وأساسبه وبناخه وتوحيده وعقيده كراس والدرسته وبشني جالك يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة دين الإسلامي هموا يا بيك فا عندك والله من بس رابين بيش وليك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ذاكين وندك يشين أخلاقه بلا ذاكين بس مش لواش ولا ما تشيلي ما مشوبينيا هم مدين يبقى يقدر داره عقيدة وجهاده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أخلاقه أذا هم مو بذكره يقدر داره هم مو بذكره ترى بتبلغ أكثر. ترى ما أكيد تنا أكل فانجلبي يدي خداله أذا في جماعتك درس كرو وفرقتك والناس بسماع بدعتي نادرة، شوكي ما نبيه شجرة وحثبي عن الله عليه وسلم صحابا رضي الله بس عم عم دي تشولي دينا كده، وعقي دينا خلكي، وديني بس عم دفين خلكي بيتا ديار كرا، الناس بيت هر جماعتك عم رامي هندك الكين عيدكوا ويا دش علم يمكن بين الناق بسرماده اف خلافات واخبار طارچيه طارچيه وقت جد بين الافريكا بريه هم مخالفه ديال الشريعه ديالنا ناخذوا المتهمه نبي رمبري بوتي مسا الله عليه والسلام نال قراني دوتيا نسعوا بسليدي شو جانس بينكك ايه مش بلا ما صحابه خناق ما بين دا بونيا شو جانس صحابه خلاف ما بين دا نبي شو جانس صحابه كبريه يدونك ايه شو جانس صحابه جماعه درسنا چجور صحابا حسب درس نکیا؟ هت صحابا میین راست بی ناخودی بید هموئیک بون همو دی دین خودشون چجور زد نکرد بیشتری به پیامبری بودیسال الله و علیه وسلم چجور که نیش نکرد دی دین خودشونو که خودی بودی و کی پیامبری بودیسال الله علیه وسلم ون دین درس همو جوهراتی مبجینت ایک همه کته ایک چجور نهاتی هم پارچه پارچه کرد همی سبیت سرای پارچه پارچه کرده. فاختلف الأحزاب من بينهم أولا ما بين كانت أحدهم أولا ما أقول أنه من نوك دانا سرخوا ومن خلق جدا كدامين بك برا هذا النبي في من نبي تجماعاته من أول من نية نبي تجل من دا نبي تجل من نبي تجل من هذا هو أصلاب من مالا خلكي خراب كله ومن نوك ديني من خلق بارشا بارشا كله في دجمناتها دينية هذه مهما ما وجهت مهما ما كتت إيك أما مو برأيت إيك بين أن بن سبارة قرآن وبن سبارة حديث بيعمل داس على الله عليه وسلم. فويل للذين ظلموا ربعا بيجيت ويل يعني خليب سري وخسارة وعذاب. بوكير مواجسة أبي ظلمت كان أبي دينية خدش لكبت كان وباش باش باشت كان وبصمامة كان حزب حزب جماعات جماعات وأو بن سبابة كا ديني خده ليك بالميد ليك بيد من عذاب يوم أليم كاينك دخل إبساري والله وكان وكاينك عذابا معظم دخون عذابا روجكا بقلتا إيش كا روجا قيامتيا خل إبساري فانا دي والبيت روجا قيامتيا فهم همو ظاني فاللاقش دي عيسى عليه الصلاة والسلام بونا حزب حزب بونا جماعة جماعة كا هم دي كنوات بجن عيسى عليه الصلاة والسلام رب العالمين لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم هذاك بجنب رب العالمين هذاك النبض بجنب رب العالمين بجنب عيسى عليه الصلاة والسلام كريه خديع حاشد بجنب العالمين هو عيسى عليه الصلاة والسلام بجنب كريه بجن ثلاثة بجن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 وتلك قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه طبعا من افهموا كافرا ورب العالمين جالك ايه الدجى بغتي بديع السموات والارض ان يكون له رب العالمين عاش خيزانية وجنية. تيجي نابي تبيش. فهند رب العالمين هذاهم كافر كرنت منياء وكسن فانا بيتسرحقيه وعاصينية. هذا سر حقيقي. هو في وقت عيسى عليه السلام وسلام. هو إيمان وكيف عيسى لنا عليه السلام وسلام إيمان بقدبتنا رب العالمين تناكية. عيسى عليه السلام والسلام هو في هند هذا بو هو كعبادات بس و بيشتا قوم يخوش عبادتي بس بو خذبك انك سنتنا شريك وكسنتنا واسقا أما اف مذهب الدين يتكفري وشركي ناقف اللا دهاتي ندري بشتي عيسى عليه الصلاة والسلام و بشتي عب العالمين عيسى بلنكر يا عثمانا هنجي أباهات ندري أبانا أف خلافين ندري أبانا بتي أباد دين فلا نخو دين عيسى عليه الصلاة والسلام يلويتشتاها مباريا هل ينظرون يعني ما ينظرون طبعا بيشفع عن رساله الله عليه وسلم مشرك قومه تيهم محمد صلى الله عليه وسلم في هياكنا هل ينظرون يعني هياكنا الا ان تاتياهم ان الساعه ان تاتياهم باغه بجدو ايماننا ان يا محمد الله عليه وسلم او مشرك وقتيدا بو باونا ان فيا هندنا قرج اقيامه بي وقت رجاقيامه فجاه هي با هتا تاني يعني فجاءه نهنغا و مروفن زاني ياك يتشد كريدو فروشي وياك ينفيستيا وياك يچويا جي اي كيم سفركي وياك يبيو وياك امنيرستيا وياك شوشكا منيا و دروجات حامته وياك دي بوك سوري ودي سرفانا دهويا نايكو خالكي حاضر كوي كو انامي اغادان كتباري اني بش دخو حاضر كن دروجات من بروجكت حامته ده ساعده ما يبوه أن نفرق في صور قففت صورة. شو شو دوانيه؟ إلا أن تأتيهم الساعة إلا ساعة أن تأتيهم باغتة. هذا عم بيجي؟ هل هي في عندنا إيمان نائما؟ هترجع قيامته تيجي ورجع قيامته فجأة ذهيل؟ فهم لا يشعرون بهذا سبناكن. قد رجع قيامته. إيش الدير؟ وقتها تيجي أو وقت أو مهلة نيت دام بنا في إيماننا في يجابوا على كإيمان ابن التوبة كان، قت شو نإيمان نا تدا قبل كلام، ونالتوبة تدا قبل كلام. وده الله عليه السلام. يا محمد تبي جاب قومه، بجيب له إيمان ابنه. هذا هم مجتبو عشق رابو، وهم مجتبو دي ديار بيه. معجزات مني شهدان، توبوا هاتي هم معجزات مني شهدان، هم حقيقي راسي بوديار بو. نكبا وش نمايا؟ قد شو عذر نماين الله علمني؟ يماي روج قیامت السلوان بله. اگر روج قیامت السلوان داشت، چه ایمان و توبه و فایده نادر؟ جا بخوالم بیامو خیلی ایمان بیل نخو دیالکش دنیای واقعیت. طبعا علابیلوها ایمان نه اینا. علابیلوها داد نکشتند ناف جهاد داد جا بسرومان داد و جرکیلوش رفین اونا من. اون دکیلوش اما این دی اغلب باشته فتح الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو حب العالمين بحسي رجع قيامته بيش رجع قيامته أخلاء جمعة خليلية خليل يعني برادر مروفي خليل أو كسب برادر التبيت بس برادرها كالت تخوش ببيت كخوش بياناوي تقل دليتا وقل خوناتا تيكهل ببيت بحنة بجني خليل لأنه ينه تخلل محبته في قلبك چكي خوجيانامي ينه دلتا دناف في متاه قلبي اجا وانا رباين بس اوذر الدنيه برادر الدنيا ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا طبعا مش كان أو سال أساس الدنياية، الدنياية، الدنياية، شهوات الدنياية رجع قيامه لهم كفريني يبقوا يقولون دينعنته وكان يقولوا برادرين يا دنياي او برادرين سال سر اساس دنياي مالي دنياي وشي دنياي شهوات الدنيا هي قدام الزرنده ها وقت القيامه همو البتاع دجمناتي الاخلاء يومهد بعضهم لبعض عدو طبعا مش كذب يا تبع كسي عن برادات ايكين ما جالك اي بدخوش ما دنيا يا قدو يا كيري وما بشي يا قدو برندا رجع يا نشم هالوود قال دابين طبعا مش وتقطعت بهم او سبب دنیای ده عالمه خوب دیگه دیگه چه سبب هم بدهنا پرچاندار و قیامت اونامینه هم بدهنا دشمنت الا متقین الهکین بره عالم دجید برادر دنیای ده فایده واده و اخرتش ده مین تا هر برادر فایده واده همرو نمیت متقی و بیت ترس ده عبادت و خدای تنیتی بی خبر رسل شرکه خبر رسل بدعا خبر رسل گناه اخ زیتا و بکری تو برادر که هم خو بیداد که دنیای د فایده تداد، و رجاقیاماتش د فایده تداد. دنیای د وقتی گناه حکر دا آگادر که تبته شیا تا بیشتر از گناه هنگ که. او برادر چه فایده مرویند؟ نه دنیا نه آخرت. وقتی از گناه حکر که ما ویش بیش جملن دکات. وقتی از گناه حکی بکات من ممکنیت. من برادر دنیا و رجاقیاماتی که میتونه من. و دلعتا که و دکفرینیا و خبری که دمن. هم او برادر د فایده مروید از دنیا و آخرت. همه تخلوایی هم خودت ترزبیز دنیای دشفایت داد روز قیامتش دشفایت داد روز قیامتش ایندیل تدا پشت آب ندا داد روز قیامتش دشترای رابع میدی باشته آر بی عزیزاتیش شفاعتی بودید کم از نبودم دش شفاعتی بود کم و رابع میدی اذنیش داده که یه داد دید ال آخر لا و یومایدین بعضهم لباعض عدون یعنی برادرها مرگ قیامت دشمناتیک اینلا متقینه اینلا مرفت وهو خوش بيان ما بين واد وميني فشتريك دوران وده شفاعتش بيه يكدوكان فشتريك عالمين اذنين داتي ولكن هنديش بيغمبر جد بجي صلى الله عليه وسلم جلاتو صاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي بجيد برادرين يا كسكي لك تخدان إيمان لبيت كيم بيت وضعيف بيت إيمانوي ولا هاد بيت إيمانو قناحة متك البابنو قناحة ایمان ویدا کوشی بی، اف ایمان وید مروره بجتیک هدی اوینه که برادرینی اوید، خلیب سر تبرک دنیای ولا يأكل طعامك إن تقي بلا خارنا تاش و حتیو می‌فاند حاضر کی و حاضر کی گاس نکه ای که متقین بی مروره حاکت و خرابیاب کت و دشمنتی اخوده يعني هر گناه حاپ تبيني خارنش بینی بده و بیشترین گناه چیه گناه حاپ کرد توی دهارو کاری وی که از ولا يأكل طعامك إلا تقي الا کی خار نتاقید بلاو می دانم روز مرتاقید مربوط به توزانیه و تقبل نهایی و دترسیال نهایی وی می افان کرد وی خار نتبله با خود بینه مرا خود چون که او زراده تناده نه دنیا و نه و دنیا و آخرتی اما مرور چیز یکی بیت مالا خو، او فیر مالا خو کت و خان نبده تو و خان نبده تو، او ولی کد کد جه باوریا خو مرور و که متاقی نبید، جایی دنیا داد زرای و خرابی گهیت من، چیب گهیت مال من، چیب گهیت نامی سامن، چیب گهیت ناو و سمعت من، یا نیول آخرتاش زرای گهیت من روی دشمناتیا مرورید، همه آمرور و متافی، چو جارا برترسر خدا و تقوای او راک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 و خب حالتك این نه نصيحاتك تهی اکتوب چی نصیحت کی؟ اکتوب برادرینیویف کی به هنده دوی اصلاح کی و چه کی دویش الی خلقتیان واقع نخود بینی دربینی سر قناع سو بینی سر رکوع عبادت کرنا خود اینکه خیرا کامازنا و دبواش ترین کاره مروی بسم الله ربیل بسم الله و سلم علی محمد وعلى علی وصحبه و والحمد لله رب العالمين